أم خلق السماوات والأرض بل لا يُقنو أم عِدَّهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سُلْمُ يَستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُستمعه بسُلْطان مُبين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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى نلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون